هل رفضك لا الكي لا يدي يدي يدي لا يدي يدي يدي يدي كرسي البي لو حطيتني قاعد اسني الوسني كرسي البي لو حطيتني قاعد تنجح ب 99 تنجح ب 99 يدي يدي يدي يدي يدي يدي كرسي يتبدل كل جاني قم البويه الوان والوان كرسي يتبدل كل جاني قم البويه الوان والوان قعدتك اليوم رئيس من غدوه تصبح سلطان من غدوه تولي سلطان يدي بالكرسي تعمل خطاب ترتفيه الكل احباب بالكرسي تعمل خطاب ترتفيه الكل احباب العامل ينسى الاضراب واللي عرف ياكله هنا واللي عرف ياكله هنا يا يديديد يا يديديد يا بالكرسي بيمك كيف حد واللي يجي على مده يشد كرسي البيمك كيف حد واللي جي على متى يشد عبد اسمد تمت وخد وقال كيفي ما يحكم حد غير ما يحكم حد دي دي دي دي دي كرسي الباي ردك زعيم جبارك ربي ورحيم كرسي الباي ردك زعيم جبار كي ربي ورحيم اتولي منقذ عظيم الناس مجيره وانت الراي ناس مجيره وانت الراي في غمضه تولي ديمقراطي بالكرسي راسك في غمضه تولي تحكم كيف الحاج كلوب والمعرض ام تريكي والمعرض ام تريكي ديدي ديدي وكرسي البي Çok kıran, çok kıran.